بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. نداء على. نداء من الغفور الرحيم. نداء. نداء منه جل وعلا. نداء. من أرحم الراحمين. نداء. من العالمين. نداء. لمن وقع في الخطايا والآثام وخاض في لجأ المعاصي والإجاع. كل إعبادي الذين أسرفوا على. لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله يغفر ذنوبنا. نعم. السرقة. السرقة. السرقة. الزنا. الزنا. العقوق. العقوق الكذب. الله يغفرها. نعم. إنه هو الغفور الرحيم. سنتين أو ثلاث أتعجبون ما تساجدا لله قارنوا بينه وبين من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول آه لا أستطيع أن أقولها من ثمار التوبة محبة الله جل وعلا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.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 أن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب نداء وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتل يسر إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن يقدموا لكم نداء من الغفور الرحيم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله عودوا إلى الله توبوا التوبة النصوح توبة لا يبقى معها ذم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله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 ولا تضره معصية العاصي يفرح بتوبتك أنت أنت المخلوق الضعيف أنت الذي لا تساوي ذرة في ملكه جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يخلقنا من عدد ويسبغ علينا النعم ويدفع عنا النقم نعصيه ويرحم نعرض ويحلم وإذا أقبلنا وأنبنا كان أرحم وأجود وأكرم، يفرح بتوبة التائبين ويقبل اعتذار المعتذرين. لا إله إلا هو أرحم الراحمين. رباه، رباه، رباه. تني وقفت بباب جودك أطلب، ووقفت بالباب فمن عن فيض فضلك يحجب؟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 فتعالوا إخوتي تعالوا إخوتي تعالوا نبكي على الذنوب فهذا مأتم الأحزان تعالوا نسكب الدموع ونشتكي الهجران لعل زمان الوصل يعود كما كان هذا بياض الشيب ينذر بخراب الأوطان يا من تخلف حتى شاب قد رحلت الأضعام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 ولو مزج بريقها البحر لطاب ولو دعى ميت بكلامها لاجاب ولو بدأ معصمها للشمس لأظلمت دونه ولو برز لسواد الليل لسطع نوره ولو واجهت الآفاق بحليها وحللها لتزخرفت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 وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى مِنَ التَّوْبَةِ تَأْكُلُ الْمَحْظُورُ وَمِنْهَا أَيْضًا فِعْلٌ مَأْمُورُ وَتَأَمَّلْ أَخِي الْحَبِيبِ تَأَمَّلْ مَعِي هَذَا الْكَلَامَ النَّفِيسَ مَا سَطَّرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ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 فقال صلى الله عليه وسلم لا يا ابن الصديق لا يا ابن الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه وقال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع إحسان وشفقة إحسانا بالعمل وشفقة ألا يقبل أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي وويلي ليت أمي لم تلدني ولم أعصيك في ظلم الليالي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 وسعي يم بلا تقوى واهداف واعمال لا ترضي المولى ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا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 ويقاس الشدائد وإذا هو سعيد مطمئن واثق إلا نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني ثنين إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها تلك السعادة وجد ابن تيمية رحمه الله في السجن وهو يقول مطمئن سعيد ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري إن سرت فهي معي أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة تلك السعادة وجدها إبراهيم بن أدهم رحمه الله يلبس المرقع ويأكل الفتات ويقول والله الذي لا إله إلاه والله الذي لا إله إلاه إن في عيش ونعيم لو يعلم به الملوك لجالدونا عليه بالصيور أخي اسمع اسمع وتأمل وتفكر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 أورنت وتر كما حرك حنين المستاقين آه آه آه ثم آه على لذة في سجدة مع دمعه في ظلمه لا يراك فيها إلا الله جل جلاله والله الذي لا إله إلا هو محرم محرم محروم من حرمها والله المستعان ومن ثمار التوبة أحبتي في الله مغفرة الذنوب وإقالة العثرات والخطوب وإني لغفار لمن تاب و انني لغفار لمن تاب وامن لمن تاب وامن وعمل صالحا فنهتدى ورد في الحديث القدسي قال تعالى يا ابن ادم يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا بالي، يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا بالي، يا ابن آدم يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا بقرابها مغفرة، بل أحبّت في الله، بل أحبتي في الله، أبشركم بعظم فضل الله وسعة رحمة الرحمن الرحيم. ما كان كل سيئة حسنة يكرمك الله بها، يكرمك الله بها أخ التائب.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 إن الله لك كلهن حسنات فأدبر الرجل وهو يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى توارى أستغفر الله ربي في مناجاتي فهو العليم بآثامي وزلاتي وهو الغفور وني في عفوه طمع إذا بسط له كف الضراعاتي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 ومن ثمار التوبة أخي الحبيب سعة الأرزاق وكثرة الأموال والأولاد. فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غثارا يرسل السماء عليكم درارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال الحبيب المصطفى قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما نزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فالله أكبر ما أعظم بركات التوبة والإنابة بها تستنزل الرحمات وتحل في الرزق البركات وتكثر بها الخيرات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 وقيل من راق إذا بلغت التراط يكون النزع الأخير والسكرات المذهلة ويكون الكرب الذي تزغ منه الأبصار وقيل من راق هل, هل من طبيب هل من راق يهون عليه يخفف آلامه يدفع سكراته والتفت الساق بالساق بطلت كل حيلة وعجزت كل وسيلة وتبين المصير والطريق إلى ربك يومئذ المساق وهنا يأتي التثبيت للمؤمنين يأتي التثبيت للتعبين يأتي التثبيت للمخبتين الذين أحبوا لقاء الله فأحب الله لقاءهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة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 تؤمنها يوم البعث والنشور وبين روح في سكرات وعالم وشدائد وأهوال تبشر بالعذاب والنكال والأغلال والجحيم والحميم وغضب العزيز العليم ثم تنتزع انتزاعا يتقطع معه العروق والعصر مع ضرب على الوجه والدبر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 هذا ما توعدون لكل أواب الحفيظ أواب أي راجع تائب مقلع كما قال ابن كثير رحمه الله الجنة الجنة أحبة في الله الجنة وما أدراكم الجنة الجنة الجنة, الجنة. وما أدراكم الجنة الجنة وما أدراكم الجنة سلعة الرحمن الجنة سلعة الرحمن وجائزة واحد ديان الجنة سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلاني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 يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرت بأيسر الأثمان الجنة وما أدراكم الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكونها دائم وظلها الجنة وما أدراكم الجنة فيها أنهار من ماء غير آسس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفات ولهم فيها من كل الثمرات الجنة الجنة وما أدراكم الجنة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 متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنة ندان فبأي آل إربكوا ما تكذبان فيه النقاص رات الطرف لم يطمهن أيس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية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 قصوها نبينة من ذهب ونبينة من فضة ملفها المسك وحصدها اللغن والياقوت وترابها الزعفران حور الجنة حور الجنة وما أذراكم ما حور الجنة إن أن إن أن شاء فَجَعَلْنَاهُمَّ أَبْكَارًا عربا أترابا قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة على أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما بريحها ولمصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها وأزواج مطهرة, مطهرة من الحيض والنفاس والبول وكل أذى كلما عاد لجناعها وجدها بكرا ولو بصقت في بحار الدنيا لأصبحت عذبة اسمع يا من أحب لساء اسمع يا من أحد نساء الطين اسمع يا من عشق نساء الطين اسمع يا من تعلق بنساء خلقنا من تراب اسمع يا من عشق من خلقنا من تراب اسمع إلى حور العين خلقه جبار السماوات رب الأرباب من زعفران حور الجنة حور الجنة قضت طرفها إلا من زوجها وقصرت قلبها إلا على حذها حور مقصورات في الخيام لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان متنعمين بالملذات في نعيم دائم وسعادة لا تنقطع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 وجنات عدن زخرفت ثم أزلفت لقوم على التقوى دواما تبتل بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي وقرة عين ليس عنها تحول أخي, أخي الحبيب هذه بعض ثمار التوبة قطفتها لك على عجل فلا تعتب علي إن كان بها نقص أو خلل، أوجدت أو أن بعض الثمار لم تنضج بعد، فلأجل المحبة وشوق طائِ الأحبة عجلت بها إليك، وهذا عذر يديك فضع يدك في يدي، ضع يدك في يدي أخي الحبيب، ودعنا نلج هذا الباب باب التائبين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 وأنير الدرب لكل الحيارة وأصبح الحنان والرحمة ماء لزورقي والسعادة تضلني ونفحات الإيمان والأمل تدفعني إلى الأمام الزاخر وأنا في زورقي ويا له من زورقي ركبت فيه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 أعظم بقوم بايع الغفار فأعاظنا ثمنا ألذ من المنا جنات عدن تدحف الأبرار فلمثل هذا قم خطيبا مشدا يروي القريض وينظم الأشعار وهذه درة هذه درة من درر التائبين وعظة وعبرة للمعتبرين حدثني بها وقف عليها. قال: إنه ابن أخي. إنه ابن أخي. كان مسرفا على نفسه في المعاصي، معرضا عن مولاه، غافلا الله، من مستنقع إلى آخر، ومن قامة إلى أعظم، ولم يزل هذا حاله من سيئ إلى أسوأ. حتى قبض عليه متعاطيا وحائزا للمخدرات مع قرناء السوء شياطين الإنس لا كثرهم الله وأودع أحد الإصلاحيات ليقضي فيها نتيجة جرمه وإفساده فقير الله له ولغيره دعات أفاضل أو عظم وفقيد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 رأيت منظر عظيم رأيته ساجدا لله رأيته ساجدا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تساجد ما هلا؟ لا إله إلا الله. ما تدعى إلا الله. لا إله إلا الله. ما تبث في الآخرة. وأقترض لرب البريات. وترسل الرحمات. ما تفي وقت قبول الدعاء.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 وليس افتسابة بيت هذه الخاتمة أحبتي في الله ثمرة التوبة ونتيجة الأوبة قارنوا بينه وبين من يموت زعنيا داعرا مخمورا ورأسه في المرحاب أكرمكم الله قارنوا بينه وبين من يموت مخبورا ساجدا لمعشوقته الداعرة التي تأخرت علي قارنوا بينها وبين من يقال له قل لا بقولك ثابت، اللهم ثبتنا بقولك الثابت اللهم ثبتنا بطولك ثابت، اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا يا أرحم الراحمين، فالبدار البدار، البدار البدار أخي في الله.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 وعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا قل لنفسك قل لنفسك يا عبد الله قل لنفسك يا نفس توبي قبل أن لا تستطيع أن تتوبي واستغفر الرحمن غفار الذنوب اللهم تب علينا الله ما تب علينا توبة النصوحة اللهم يا الله اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا, يا, قيوم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين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 يا مجيب المطر يا كاشف الذر يا سامع كل شكوى يا كاشف كل بلوا يا, يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا خالقنا يا رازقنا يا من هو أرحم بنا من أمماتنا. يا من هو ارحم بنا من امهاتنا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 صندوق بريد ثلاثمائة وثمانون الرياض أحد عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون هاتف رقم خمسة وأربعون ثلاثة وتسعون أربعون تسعة وفاكس رقم خمسة وأربعون ستة وثمانون ثلاثمائة وأربعون تم التسجيل والإخراج باستوديو قرطبة مهندس الصوت محمد يحيى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته